وَلَنَا آيَةٌ نَّهَارٌ مُّبَصِّرَةٌ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تَزِرُ وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً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 ما يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله تعالى.